اللهم انسا متعال للمقام قديم الجبر شديد المحا غني عن الخلائق عريض الكبرياء قادر على ما تشاء قريب الرحمان صادق الواق صابق النعمة حسن البلاء قريب عذا دعيك محيط بما خلاق قابل الطوبة لمن طابة إليك قادر على ما أرى مُدْرِكُ كُلِّ مَا طَلَبْ وَشَكُورٌ ذَا شُكْرْ وَذَكُورٌ ذَا ذِكْرْ أَدْعُوكَ مُحْتَاجًا أَرْغَبُ إِلَيْكَ فَقِيرًا وَأَفْزَعُ إِلَيْكَ خَائِفًا وَأَبْكِي إِلَيْكَ مَكْرُوبًا وأستعين بك بيفا وأتوكل عليك كافيا وحكم بيننا وبين قومنا بالحق فإنهم غرونا وخدعونا وخذلونا بِنَا بنا وقتلونا ونحن عسرة نبيك وولد خبيبك محمد بن عبد الله الذي استفيته بالرسالة واتمنته على بحيك فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برخمتك يا ارخمان رو